باركس لما عنتي جمعت معلتي علت عسران شوعتن ورحي عسرت شحن 433 هجرية كمون عسران حدن يوليو قلت شحن عسرت شوعتن ميلادي اتاب غزالين واسداز لنا كتاب ناي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى برحمته الواسعة الدروس المهمة لعامة الأمة أقدستي تمهرتات نخلن هزبتات بالكتاب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بلوزا قتاب زئاء لما عنتي نزاز مال لنا لما درس نوازداء ناي مجرست درسياء ربنا خلها هنا إقلاص يا ربنا، زي شريط زدماني مبل أربعين حموضة شريط ود الله، والحمد لله لعلي حدا عمت وسداه الليل كله جزاء جمعات جمعات يهبان يرى، والحمد لله زخنا نقر انتدى قص الكايو ما فسمتها خمزلو يرد أننا مالج سلذي حدره خلو قزيه علمي اي نقدف نتعلم كساب معاس كساب جز موتنا مالتي نبقر كسيتان اي مجرسا درسي الشيخ بنباز دي تغسا ابزاء كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة الدرس الثامن عشر مبل عسرت شمونت درسي يخونالو زدماني <سؤال> أرسلت إذهبني رومالتيو تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه نزموت إسلامي كم يقرنا نداله دحرية كم يقرنا نسقده صلاة الجنازة بدحرية كم يقرنا نقبرو نزبلي زدماني حسن البداية وحسن النهاية أسلوبنا الشيخ شخ من الباز يرد أن خفتان كله بتاء رب سبحانه وتعالى زي خفت صورة بزعب أركان الإيمان بزعب أركان الإسلام وأقسام الشرك هلو و كابتن آيات صور زي تقساد ماني صورة الفاتحة بزئ بزين قصار الصور زين كنا حفزا كمزلل نايلو وبداية باركان الإسلام جمرو زد ماني حسن البداية خمسة خواني يرد أن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فبقى شيخ ابن باز رحمه الله تعالى بمنتهى جمرو باركان الإسلام زي درس الأول. دحريكم ويلو أركان الإيمان كسيرو بدحريو أقسام التوحيد توحيدا بكندي خمسة غفة بدحريوون بزعبا سورة الفاتحة تزاريبو كل زن حسرت زخونا سوراتات فزي بداية بداية أركان الإسلام جميرو رحمه الله تعالى بدحريز دماني بزعب نايمنتي تزاريبو مالاتيو ناي زيارة القبور مغنياتو تامة جرستا زخونت نايم زخونة هو ذا لو قبر امالتي موته بزعبه نموت غير ود ما زازيموا ازي الشيخ بن باز عبي توفيق ربهم ذهب ويرد ان ونياتك جمره خلبت اساس اركان الاسلام جميرو اب تاخذ دا خلخه بزعبه قبر يذكروا بازازيموا امالتي وخبطم موتم زلو ائمه ابزغتنا زي الشيخ بن باز نبعلوا زي حاتمو قالوا قوات بوزوح كتب حاتيمو ميتو رحمه الله تعالى بو موتن دازغ آخرانا مالتي سلزي إن شاء الله كل قزي بارك الله فيكم أخيرا نذكر يقول الشيخ من باز رحمه الله تعالى برحمته الواسعة الثاني عشر يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وأخر للدعاء لهم والترحم عليهم. بارك سبؤت أبرين خزايرو فقود يخون مقابر كيدوم قبرين خزايرو. أبتطعم مالتيو أبزز تطعم واقتحر كيدوم كزايرو إذا جن من مالتيو للدعاء لهم. دعاء خن قبر الله فبقى أموات زوم زوموته نصوم يمكابانا دعاز دلي وإلا بو خيتكاول عياذ بالله نعم قتلم من ما لا تايكونا اتنربز ملكات نزوم مويتوم زلو زل اندحر بو قرنات صوي يوم ازي شركي والعياذ بالله فنساتهم كابانا ام دعاز دلي انتدأ والعياذ بالله ما نقول ناقرنا يوم ما يتوم نقول له ابتقابر خدنات أوعنا والعياذ بالله إذي شركي والعياذ بالله ردنا شق الرخبنا ما يموقع بنا تحادخ أولاد سيئنا تحادخ أني دخاخ وينا قنزب سيئنا تحادخ مان بارتي عني إذي قول لن رب تراحي زملكت إذي لنا اندحرنا للمونا ومكونا والعياذ بالله أبشرك موداق مالتي ورببي سلمان، والترحم عليهم كم كمئون رب رحم لهم كنبل، وتذكر الموت وما بعده، نموت كنذكر، دحري مسقبر ونابز قبري ويابزق قد قاد كنت هقت منا نزبل مالدي، الله أكبر. زاد الدنيا زيا والله الشاغلة الناس سبحان الله العظيم أبزوان الناس بعفل في موت هندبت بزحف قصدك هل كات عادت كاس أيسمع قبله والله إنت قت مسمع كنت قبل كم أيموتني رب الرحمة اللبله وسبحان الله العظيم ناد الدنيا شغلة أيوداني لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم انتعلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة خرجوا الإمام مسلم في المجلد الثاني صفحة 65 والمجلد السادس صفحة 82 من الرسول صلى الله عليه وسلم زوروا القبور مقابر تزايروا فإنها تذكركم الآخرة سبحان الله كان كبير نايم إذا أقول قوات زي أخا أني كلها هنا لكن تيناتنا أما أوتاك ما يخل نحسب الله لنا ولكم حسن الخاتمه رب حسن الخاتمه يا ربنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قرآن قروا خلو اي بقي النيرم بزح لكن قبر تذكروا مي بقي النير بدحر ال عثمان بن عفان رضي الله عنه قرآن كتكروا خلوه قابزو كتبكي يا نير كان لكن قبر الدحر ذكير كاس سبحان الله بزح تبكي ال امم فبقى أنت هاي لأمم عثمان رضي الله عنه أما علمتم أن القبر هو أول منزلة من منازل الآخرة هاي فدتكمون دي خمز غبرسي كبدأما يقزى أخوائنا آخرة أبا أخوائها تفرد كبما جمرت أبتا قبرها سليزي سبحان الله حدثة سب... تي دزارة بزنبرة تي خماخازن كاسا غازن برة كفن جروم نفس مسحى كفن جروم عبد غدواد كتو وخلوت سبحان الله أي أين أبيلو تدمسي أبيلو تحرك أين إنما لا غبورو حتى تروزي كرب تثبتنا نقول لنا من ربك وما دينك وما النبيك زي أنك والله جل وعلا يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ربي ثباتي هو يصنع صنعاتي هو من بمنق في الحياة الدنيا هي سؤال الملكان من ربك من يربخا وما دينك انتهى هاي ما نذكره ومن نبيك من يوم نبينا بختل أخو زين سلاستيانا بكبران حتى تين زين في الحياة الدنيا زبلاء رب سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا نعم لا إله إلا الله ختموت زين في الحياة الدنيا عفون زين في الحياة الدنيا كلمة لا إله إلا الله نابل ك من كانت كلمة لا إله إلا الله من كانت آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوم الرسول صلى الله عليه وسلم بتوحيد ربي خاتمانيت أبوك وبذاء كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كمون وفي الآخرة أب آخرة مالك أب كبري كن حتتنا من ربك وما دينك ومن نبيك زين دملس أن دم ما ربي ثبات زهبك تغطي ربي ثبتنا نظام كل التملائك ربي الله ديني الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم إِنَّا نَخَنْمَ اللَّهِ سَلُّهُمْ مَعَلَدِي والله بنفسي نفسي جميرك غفلة بزيحها جماعة الخير هذا زي الدنيا زياء حساب ما حساب قراءنا شغلة بزيحه غفلة بزيحه ولذلك أبزو أغتزي نزه أغرهم نقول لهم مالتي موت كم زل لهم أنا. أنا زير السعوك زابزة حجي عبد السباي عم سعيد أبلو ربي يسعده في الدنيا وفي الآخرة علمي وستني ربحان تمزكي بالمسائل فبقى جزام مسكيركو سبحان الله كله جزاء بعض يدولا لي فبقى أنت عبد السلام ودي كم جل كدا هات فيك قال غادي الحمد لله دم سخس معكوا نقبله يدولا لي اليوم هذا حدوان ما خصل له خل تسأل له تسألني إن كان مسكدو عقبر اللي ربغ شافيني بلني المهم حدوان مسكبودا ونا مستشفى وسيدوم فتوع علمي فتوع قرآني نرو أنا خشيد اللو مالتي بعيني سل الزراقو فبقى أبعناه المركزة أبي مرجنس ما سأتوه مالتي أي رياي سمع بغيبوه لكن توم أبتعوزنا برسبات قران سكر قال له سبلوني قران كريمل سبحان الله وح زي بل نتا قران مستمعة نباي قصو وحيل غمز عيلو سبحان الله تقرأنا تسيئاته سبحان الله ودحرزي يومين ثلاثة سنحن مويته ربي رحمه الله. عليكم السلام رحمة الله ورحمة الله وبركاته. أنا دبلون يرى السقاء أجر تخصبها اللغة بع لغات دولة اللي عب السباي أنا أزدو للك لكن أنا أنشغي لغة لكنه لكن نسي قدفني حطوه تليات يدول نعبي علمنا ننقبل ندقيده بزيا تن وحدات علمية سمعون فبكى نزياتهم كم زياتهم كنت سريم كلها نربي الكاتفاتهم نصومن توحيدهم نصومن سنة ناتم من مالتي ولله الحمد وإن شاء الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أب قبر الدماربي يره والويب الماليتي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الذي حضر أخيرا نرسل كل جزي أخيرا نذكر بارك الله فيكم ما بين منعم وما بين معذن نقال يا ربي رحمه وردله قبره ترى أخيه نور المغاني قفح على مد البصر كنت تطمت وتقبر يقف حلو قال يدما والعياذ بالله قبر يصبه ترى أخي وسلمات والعياذ بالله بنار دماني يعزه عبقبره قنا نقول له سلازل نربز لأمنا إذا نبسيها زياء ضعيفة رب, زي زي رب سبحانه وتعالى نتعز عز عزبنا رب سبحانه وتعالى أبا الدنيا يكون قبرنا أبا أخيرا ربي يرحملنا زيالنا دعاءنا نبزه وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وهذا الحديث أصله في صحيح مسلم مجلد الثالث الحديث الرابع عشر الرسول صلى الله عليه وسلم نسحبه ون يعلمه ونره نبقى برخزاير ونكله أزاد وعازي أخذ قبلوا مالتي السلام عليكم أهل الديار أنتم أبز بو سفيركم زل لهم مقابرزي سلامتا يخنعكم من المؤمنين والمسلمين مؤمنين مسلمين زخنكم وإن إن شاء الله بكم لاحقون دحنا ونصبح نجوك نسبك منا نسأل الله لنا ولكم العافية نع أن النعكم من دماني رب خاب عذاب كدحنا النان كمحرنان نحتول لنا يرحم الله المستخدمين منا والمستأخرين نطوم قدامو تزلوكم قدمكم ونازمتكم ربي يرحملكم نطوم دحرنا زلنا ونكما خمكم موتنا امو ربي يرحملنا إلنا دعاك نقبر مالتي ربي حسن الخاتم أهبنا أما النساء فليس لهن زيارة القبور أما دك نستييل الشيخ بنباز رحمه الله تعالى زيارة القبور كالزائرة يبلن إلو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور مغنياته الرسول صلى الله عليه وسلم نزلنا بقبرز ما لا لسى الزائرة ومعنى الزوارات صغة الكثرة بزح ن ما لا لسى زياءة ربي يلعنن إلى أمرق ممن ومعنى اللعنة هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. اللعنة هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله كبرى ب كبر رحمه وربيس جو جن مالذي. من كبائر الذنوب مخانو يرد أن شعيل الشقب نباز لأن يخشى من زيارتهن الفتنة زارا كلوا. فتنة خير قت من يفرح. ويدمانه وما سبوت فتنه ان وقلة الصبر, الصبر كمون صبري بزحبل لننا نسيت ابكربه كاويان كبخيان زيد اللي ضرباتات كبزحه سلا زخلا مالتي واب حديث الشيخ الباني زتغى سامالتي فمن أراد أن يزور فليزر يعني القبر القبر قبر الزير دلي زائر ولا تقول هجره ومعنا الهجرة خمت الإمام النووي تغسوا زلوا في المجموع ما لتيو أنتى قول الباطل حماغ زربا جن أي تزاربوا كبريت إلى ما بالك أبتبروا خينو والعاذ بالله حمق زربات راح زي شركيات دقتوا ما بالك أبكبروا خينونا الدنيا ادعى عليه دسحقا دسأوتن زي يقول كل مخانو ما لتيو وبزعبة ناي النساء للقبور أم الشيخ الباني رحمه الله تعالى أب كتاب أحكام الجنائز تبل قمت أقوله هنا نفلت أما لتيو أب جزك المئتين عسران شعة تقيسه اللو انتيلو أب قصري مسألة مالتيو مئتين عسر تشدشن والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لوجوه أنستي كما سبوتين يلو. كزايا يرى كل كلكول أيقونين الشيخ الباني رحمه الله الأول عموم قوله صلى الله عليه وسلم فزور القبور زيارة قبور وقبله وقبله وقبله وقبله راح نسبوت أيقونين أنستو الأطواتين يلو. فيدخل فيه النساء زيارة قدامتنا به الثاني لمشاركتهن الرجالة في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة باركس نتا المخنيات كوينا زل نقابريين الزائر وزلنات المخنيات تأمالتي لبنا نخرق عيننا ونخدمع عيننا نخنبع كم أو الله فيكم آخيران نخنذكر سلزقنا إزيخلوا دماني أنستيو كشاركنا يخلع نبز قدائزي إلو مالتي قال رحمه الله الثالث سأل سيدة الماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهن في زيارة القبور النبي صلى الله عليه وسلم زيارة ناي قبر قبر علوم أفكي دوم لن مخانوم مالتيه فعايش رضي الله عنها مستحثتت مالتيو وهذا الحديث صحيح اخرجه الحاكم وعنه البيهقي وابن عبد البر في التمهيد من طريق فصام ابن مسلم عن أبي التياح يزيد بن حميد عن عبد الله بن أبي مليكا والروايات الأخرى لبني ماجه إلى آخر ما ذكره الشيخ الباني رحمه الله تعالى فالشيخ الشيخ الباني زحديث تغساز اللو عائشة رضي الله عنها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور مستباعاً؟ قالت نعم ثم أمر بزيارتها أبت مجمرتها نعم كل كيلومنيرم دحرائن أفكي دوم يوم إيلن زين ما تي ناجاهليا كله تي تعلق بالقبور سلز نبرة أبشرك خيودك ولا مر رسول صلى الله عليه وسلم ما أنتي كل كيلومة بدحريق يجون توحيد، تمكن مس أقاتما أبلبهم كلهم صحبة توحيد تمكن زيادة مسجبر الحمد لله زور القبور إلى أمم وفي رواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور، زيارته سالس يتنتبه نقول إذا ترخص دماء نسبوا ترى له. الرابع هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي رآها عند القبر في حديث أنس رضي الله عنه بحديث أنس بتمام الحديث الشيخ الباني أبقز سلاسان سلاستان تقسوان له وفعلا أبتئحال أخي قبره قال له أبتنطبع تقاقيهم قز عسران كلتين لهم لكن نساء أبقز سلاسان سلاستان أزالله فأبقاد سلسان سلسان زيا حديث آنس ابن مالك الرسول صلى الله عليه وسلم كم زياء يلوم تقي صممان زياء الشيخ تقصى الحديث قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة الرسول صلى الله عليه وسلم بحنتي سبيتي انتاقروا مالتي حالفهم عند قبر وهي تبكي تبكين يا راب قبري وفي روايات أنه ودام خانوز مويتو ما مالتي فقال لها اتقي الله واصبري الرسول صلى الله عليه وسلم ربقه فرحي صبر قباري إلما فقالت إليك عني قد فنسك إلى تم رسول صلى الله عليه وسلم طبعا ما جمرتها فلت التومن كالي سبأي مسيلوا فإنك لم تصب بمصيبتي أتي نعاقات من نزل المصيبة نعاقات أما قال ولم تعرفه رأوا الحديث نتايب لنا اللؤي فلت التوم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفلت فقيل لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج زار أبوه زنحوه رسول كأيام له محب رم فأخذها مثل مثل الموت موت قرب تريفها باسم بعد ذلك الرسول قم زلة دفيره إذا فنس كخبله عن اب كاليز اللهو بحزنيز اللهو مالتي نأتي زقعت ما مصيبة مالد فاتت باب رسو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين رسول الله صلى الله عليه وسلم مسمس مسمس تسلي بوابين حراس مالته انتي بلوه تگرين وردي وردي وردي يا سبحان الله زي تواضع ما رسول الله صلى الله عليه وسلم حراس لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حراسين بروهم لأن الله جل وعلا قال له والله يعصمك من الناس كاب ربي سبحانه وتعالى كاب سبات كبليه ربغت إحنا كايله ربي مالتي. فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك أي هم من يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول صدمة أبتعى ما صدمة ما سأخبر الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبزعت الصبر نراء إلى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزاع زي حديث زياء أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي أبد كتابنا الشيخ الباني بصف في حقوق ري طيب لذلك الشيخ الباني زبلزلو نزا سبيتس كما يغير امرئ ما زي فك انت زنبر نيرو اي امر ايوان نيرو نزا سبيتس قبري ان يراوت بكاني راه اي تبكي را. صبر قبري ترى حي مبلوان صبر قبري استغفر الله صبري قباري صبري مسان حماقي نصي حما لكن قبل أن من تأتي زائر كيبز قبل أن تمس أي بلوان الرسول صلى الله عليه وسلم كابذي أتابع الشيخ البان من تأتي زبل زلمة مالتيو أنا استون كزائر أفقوديو إلو وإذا حديثي طبعا الشيخ الشيخ من باز رحمه الله تعالى استغسون حكيو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ لعن الله زوارات القبور زي هي لعنه ون ألا بزوح جزة الزايرة بزوح جزة الزايرة أنستي إذ لعنك وردني وردن مرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ونتبه بالحديث مالتي فقمي قرنا نأساس رو نزبل مالتي وحديث حسن صحيح له الترمذي بزعب لعن الله زوارات القبور تبل الحديث شرحا كله وقد روى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء حتى هذا الحديث لعن الله زوارات القبور تبل منتعني رمالتي قد مترقيس أفقد لكم ألوك وقلنا مبان دحروا يقن أفقد لكم ألوك ومسبالوا أنستن أسبوتن أبزي فقال رسول صلى الله عليه وسلم أتواتيهم إلى الإمام الترمذي وقال بعضهم قال يوم علماء قابطم الشيخنا الإمام الترمذي زبالوه قابطكيزيز نبرو قبني وآيما زنبرو علماء يتكسان لومالتي انتعلوا إنما كريها زيارة القبور في النساء إنما كريها زيارة القبور في النساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن تسأل يوزل له أنست مقادنا بقبري صبري يا بلنن صبر ناتن وحجي كم أون جزع من صار اللون سب مويتو كم ناي سب أي صبري يا بلنن إذا سل زخونا قال يوم كا مكروه سألوه يوخذاب يا بلنن زبلو اللون فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما زياء من قواعد الفقهية الأصولية لا كل جزيء حاد فردي مستنات مغنيات زخيم حرام مغنيات تايو لا يجوز أي من تايو تفقيده يجوز فوق من تايوه تفقيده أبزخن ريال لنا مالد أنا استبقى انتدى زاوية خوينا انتدى صبرنا خوينا انتدى جمسنا عا عاوز بلا خوينا وينابلكان تدعك داونتن زقده دا خينا وينجزن زهر ما تخينا ويكابتي حمد حزكان حزكا ناب نابجزكان نابروسخان بحمد يدفن مسخ زعينته عينته زيتات النهر ترائيون كن, كن كل كلا أللنه وفعلنا بزوقتنازي بزحقي زي واقع عند حرك المدرسة اللي نمالتيو صبري بلن وزي وزمفسد زخانية عبي كابت تذكيرنا آخرة من المصلحة زنان استزعة بآخر خن الزخا خرا لكن من المفسدة أوياتنا خير رأي عب كبري زخا مفسدا فبقال بزوج إذا تجربنا نستأب وقتنا ثم لا كغل كلام لو وزولو بعشق ابن باز بع الشيخ ابن عثيمين بع الشيخ الفوزان كلهم كبار العلماء أبس مشايخنا كم تايتبقي سوم يوم، كابتي تباينةة، كيدا صبرن دحرز قبرا خوينا، دمزن عو عوزي بلا تقولن، أوياتن دحرز بلن، كزاي راي خيلين. لكن إذا ما بسدا إذا مسرأيو، إذا زي حدس زيا التأساسيرهم، لعننا ناي رسول زوردن زينين، كل كيلومن، ونحن نأخذ ريال لنا خونات لن هتمال، بزحقي زيا بزوقتنا مو بل إنما مصوب تقول قد قد قد قد قد قبلاق إليه إذن لون أن أنستنمنتها تواقع زينيري أمالتي تواقع عند حرينا فبقا نبقاتين يزمن الله زقود دايزي السبر غير أبينا ويكلتا سلسة كريان كريئان عند حريخه لا أخوينن أبايا غيران بشابري بتعقصي زايران لكن تدقى قويات هالله بحلف أبتي عند التقابر أخو اللي إزي عن زي تاتن دحرى الرأي يقولوا سبرزيل أو ياتن دحرى اللو أبتقول قوات زيعة تأخذ بلا أنا استونا اللو أربي سلم منا زي مفسدعي أبتوانتي حتى عوي لاقت الزارب أبكر مسعود كل كولي ما بعلوك أبكر مسعود أوي كتبنا كلامه مهامود ماني كبار العلماء أبز المملكة كل كيلومن سلزي زيتي قنا زبنا نزيه أرسل زياخن رأى مالتين بدحرئوا الشيخ نباز رحمه الله تبارك وتعالى انتايلوا وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة جنازة اندخدت كلها دد حرئانا بقبرتها زياءتنا خبلاونيا باللن اي فكادين يقبرها اتوال اتاعلنا ها شباب انت اتا السبب تخون زلاء من علو زلاء قراء نعم قلة الصبر احسنت اخي محمد قلت الصبر صبر اني حرزاي تتغبر كوينا خط كل كل الله ليل يعني فإنها تذكركم الاخره الى مره الرسول صلى الله عليه وسلم أخيرا قد يفاق اوات تبل تخوينا تشغلك اللغمه اتسوق بالقبلة سقاونا انتنا نسقس بلا خطب ابي شي شغله كوينا ابي له تذكيرنا يا اخره زياب بالعكس نهى الدنا من صرصارين كسين يا زلمه لكن كلمه الرسول صلى الله عليه وسلم زبلوا ان القلب لا يحزن وان العين لا وان العين لا تدب يعني لبي حزن عين دماني يبكي زن بوري زن ما خب شفقة فأنه من الرحمة مالك كبرح ما يزي كابزح علي فكان انتدى جزاكم الله خيرا أويات منصر صار قلة الصبر صبر زي مقبر نحر الرأينه له فشخم لبعض أبزوا نزي لا كن كل كله نالنا حتى قبر خمان جنازة اتباع كقبراي بلنا بكبرون ما قبره خاتواي بلنن قلو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ناهن عن ذلك أزيز حلفاء حديث ما لا لعن الله زوارات القبور زبلكو مالت. لاتيزاء زي حديث زيان أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال والنساء جميعا أما كسقدة نزيمة صلاة الجنازة نسقد أما مسجد يكون أب مصلّا، أنت أي في الليلين دحريلنا هاشب منا بلوزنا في مسجدنا نعم تفضل. أحسن تأخي كمال، حمش له تغير المسجد. أما جزاكم الله خيرا مصلى ك عصا يخيلي، إشغاني صراحة إني أتزم الكتمالات. أب مستشفى أوسبيتال، أب زخون نايت كالات ساعة كصراحة تليه، كأب تصرح أنا كم دكتور، تي حمك يمكن كصغيري خلي، زياتهم أعذار له فبقى أب مصلى كسوق يدخلهم. أب تيجي وشتوسبيتال ماليتي، يمكن جن الصبح يمكن هيكفتن كفتنة تعادسوا لا توسبيتال. سلاز إز سلاز زخون أز مصلا نقوله. مسجد تقوين قناع عتصوني حتى الصبحين سقولوا لي ما واضح إن شاء الله يا شباب زين طيب فبقى أبمسجد مسجدو أب مصله إنه كل مشروعه فوقتي ن أسبوت يكون نما ذكر نستي كله هنا خنسقنا خلينا لكن ذكر ااا ذكر نستي زي كونك بالدمازلون هاي تانا صلاة أول ذكر تبعتي وصف الأول الحزو بده حريت كونا دحرية أقول عت أنا صف عزان في سجدة يخلقين ما لتيو، فازيا الصلاة الميت قن انتايلو الشيخ نباز الرحيم الله، أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعه للرجال والنساء جميعا المسجد يخونه المصله نموت كن سجدوا له فوقو ندك تبعت يخونو اللي هم عسبوت كم ون أنيستي كلهم نخلون فوقو هذا آخر ما تيسر جمعه وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه زيانه المجرشت از عقب و دراسات زي عايزا زم الله خي نباز رحمه الله تعالى برحمته الواسعة وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جازيموا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى اله وصحبه إبلا الشيخ مرباز رحمه الله تعالى أبزع زازي مؤمالتي فالحمد لله الحمد لله من ربيه مسؤول كم زئلنا ضرق خلايا عمتنا قريبه جمعة جمعة زادر سزياء وسيدني الحمد لله حنتز مني قبل رب سبحانه وتعالى نهزبخه بتوحيد بسنات الزاخر نيركمه فاتي الكاير يحمل الكاير خبلني قيامه معلتي إذا قلوا من الزخار إذا قبر كود الماء ننبسيت راح يكون نقول لي صباح نقول إن شاء الله نحنان ده حرزغرق إحنا كلنا لهنا أجر لنا وداله على خير كفاعله الخير إذا حبره قلت زو زبعال ومالتي أنا ذر سخن كلهم السخاتكم كزرقوا حوى أقول لكم أجر لكم نحر زرق حكمة وانت أجركم حتى بقبركم أسألكم بإذن الله ودالوا على خير كفاعلي قلت يوم في العجر هذا العجر أعطي مالي تدرسي زبن تجزرق فبقى رب سبحانه وتعالى يجعله خالصا لوجهه الكريم ربي يقبو الله بالمالتي أكتفي بهذا القدر هذا وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ربي كبر خاتمانا خاتماني يسبكوا وبإذن الله تبارك وتعالى أبجنا يا رخاخبنا نقول لهنا أبجنا يا رخاخبنا يا ابن خاتماني ربي يسبكوا أكتفي بهذا القدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته